وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي داب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوال الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول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 تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء